صیرا إن الله لا يُغفر وين يُشرك بي ويعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومين يشرك بالله فقد ظل ضل بلا لبعيد أي يدعون من وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِي نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَوْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ وَلَمْ يَن يَنهَوْا ولا أمرنهم آذَانَ آذاناً نعم ولا أمرنهم ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَن يَتَخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ فَقَدْ خَسِرَ فُصْرًا مُبِينًا يعنهم ويمنيهم وما يعنهم الشيطان إلا غرورا ولا يك ما وَلَا جهنم ولا يجدون عنها محيصا